شكت انا يومي مع الوقت اخليك ما شفت انا الا والهوى والله حساب أضارك في يناديك والله قسار مسكينك واصطحايل يا للي يا علي يا, علي يا